اللهم فرج من المهمومين ونفس كرب المكروبين وحل السحر عن المسحورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج من المهمومين ونفس كرب المكروبين وحل السحر عن المسحورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والتي والارض جاءت سد الكافر لما ذهب I'm okay. ذا حقق العباد ما مراده الله والله ما على بين في سوره اخرى ثمرة التمكين الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فتلك هي الغايه من التمكين في الارض وبيّن الله جل التي وضعها لتبكير اهل الايمان من الحكم في الارض فقال الله جل وعلا وعلا الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فتلك شروط غضع في الله جل وعلا ايمان عمل صالح عباده لله جل وعلا نأث للشرك وسن اغمور مخر ذكرها الله جل وعلا Let ولكن الايمان إذا بلغ جذور القلب صار أصحابه من الجبال هكذا كان الجيل الاول يا أخوة. فنحن نحتاج الى تربيه جيلنا وتعليمه ونحتاج الى الاخذ بعيد الناس لله الله جل وعلا وتبصيرهم وامور دينهم ولا نقول لكم والله ودعوة إلى الله جل وعلا ونشر للدين وتعليم للناس ثم بعد ذلك ياتي التنكين وفضل الله عز وجل كما قال الله جل وعلا عمنا من إسرائيل اسمع وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفوا بعد ذلك مشارق الأرض وبغاربها التي باركنا فيها وذوقنا ما كان يسمع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فبذا تم التمكين بفضل الله جل وعلا قل اللهم ذلك الملك